ولم ما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون ولم ما جاءهم كتاب من عند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 لَهِي مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وكانوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ وَلَمَّا جاء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 ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون ولما جاءهم كتاب من عند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 اهم ما عرفوا كفروا به وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلمما جاءهم ما عرفوا كفروا به وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاء Ahlâmı arafuk kafu b, ve kanu min qablü yastafthun al al-lübin kafu, falâm ma jah. Ahlâmı arafuk kafu b, ve kanu اهم ما عرفوا كفروا به وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلم ما جاءهم ما عرفوا كفروا به وكانوا من قبل يستفتحون اَئِمَّهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم أهم ما عرفوا كفروا به وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلمما جاءهم ما عرفوا كفروا به وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَعُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَعُوا بِهِ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَعُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَعُوا بِهِ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 وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ Falağnetüllâhi ala al-kafirîn. Falağnetüllâhi ala al-kafirîn. Falağnetüllâhi ala al-kafirîn. فلعنة الله على الكافرين فلعنة الله على الكافرين فلعنة الله على الكافرين الله فلعنة الله على الكافرين فلعنة الله على الكافرين فلعنة الله على الكافرين فلعنة فلعنة الله على الكافرين فلعنة الله على الكافرين فلعنة الله على الكافرين ولم ما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلم جاء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 اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَتُ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 بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن الله أن الله يُنَزِّلُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بِئْسَمَا اشْتَرَو بِهِ أَنْفُسَهُمْ Anfus them ayi yekfuro Allah bagyen ayi yunazil Allah mi الله أن الله يُنَزِّلُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بِئْسَمَا اشْتَرَو بِهِ anfus them ay ykfuru bma anzla Allahu bagyen ay ynzla Allahu mi fzl bi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 efsəm, ay, Allahu bagyen, Allahu mi fadli, bısma iştiro bihi, Allahu bagyen, ay. يُنَزِّلُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ بِئْسَ مَا اشْتَرَو بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن ينزل اللَّهُ من فَضْلِهِ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 أي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب أن ينزل الله من فضله على من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 يشاء من عباده فباء بغضب على غضب ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباء بغضب على غضب ان يُنَزِّلُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ أَنَّى يُنَزِّلُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ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 يُنَزِّلُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ أَيُُّنَزِّلُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ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 Vallı Kafirin Adab Muhin. Vallı Kafirin Adab Muhin. Vallı Kafirin Adab Muhin. Vallı Kafirin وللكافرين عذاب مهين وللكافرين عذاب مهين وللكافرين عذاب مهين وللكافرين عذاب مهين وللكافرين عذاب Vallı Kafirin Azab Muhin. Vallı Kafirin Azab Muhin. Vallı Kafirin Azab Muhin. Vallı Kafirin بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن يُنَزِّلُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ أَيُّ يُنَزِّلُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله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 أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله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 أنفسهم أي أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أي ينزل الله من فضله أي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباب يُغْضَبُ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَلَمَّا جَاءَهُمُ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا بِهِ أنفسهم أي أن يكفروا بما أنزل الله بغية أي ينزل الله من فضله.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 عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلم ما جاءهم ما عرفوا كفوا به.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 اين ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين ولم ما جاءهم كتاب إن دِلَّ اللَّهِ مُصَدِّقُ الْمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَعُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَعُوهُ بِهِ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 أي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين ولما جاء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 وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا أنزل الله قالوا نؤمن بِمَا أُنزِلَ علينا ويكفرون بِمَا وَهُوَ الحق مصدقا لما معهم وإذا قِيلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا أنزل زل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما ورائه وهو الحق مصدقا لما معهم وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ علينا ويكفرون بِمَا وراءه وَهُوَ الحق مصدقا لما مَعَهُمْ وإذا قِيلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا أنزل نزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم وإذا قيل لهم آمنوا بما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 نزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم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 وَإِذَا قِيلَ لهم آمِنُوا بِمَا أنزل الله قالوا نؤمن بِمَا أُنزِلَ علينا ويكفرون بِمَا وراءه وَهُوَ الحق مصدقا لما مَعَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمنوا بِمَا أنزل نزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم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 Qul fâlima taqtulun anbiya Allahi min qabalu in kuntum mu'minineen Qul fâlima taqtulun anbiya Allahi min in kuntum Kul felime taqtuluna an biaa Allah min qabl in kuntum mu'minin Kul felime taqtuluna an min mu'min Qul falı mı tıktılun anbiya? Allahı mı tıktılın kın kın Qul falı mı tıq tulun anbiyâ? Allahı in kûn mümin? Qul falı mı tıq tulun in Qul falı mı tıq tulun anbiâ? Allâhı min qablû inkun Qül fلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين Qül fلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين Qul falı mı da qatılun anbiya? Allahı mı da in kum tumeini? Qul falı mı anbiya? in kum Kul felime taqtuluna an biaa Allah min qabl in kuntum mu'minin Kul felime taqtuluna an biaa Allah min qabl in kuntum mu'min وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أن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 الله من قبل إِن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون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 بعده وانتم ظالمون ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم أكم موسى بالبينات ثم التخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم التخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم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 بِأَنَّ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ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 بِأَنَّ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِبَيِّنَاتٍ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ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 بِأَنَّ اللَّهَ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ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 o falı mı? Tıktılar ne? Albay Allah mı? Onunun önünde. Allah, onunun önünde. Allah, onun önünde. Allah, onun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 Qul fلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من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 بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا وَإِذْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا وَإِذْ الطور بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا وَإِذْ وَرَفَعْنَا بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ واسمعوا. وَإِذْ وَرَفَعْنَا الطور بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّتِهِ وَإِذْ وَرَفَعْنَا الطور بقوة وَاسْمَعُوا وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّتِهِ وَإِذْ الطور آتيناكم بقوة وَاسْمَعُوا وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا وَإِذْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا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 قالوا سمعنا وعصينا وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم. قالوا سمعنا وعصينا وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم. قالوا سمعنا وعصينا وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم.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 İYMANUKUM İN KUNTUM MÜĂMİNİN QUL BİĂS MA YƏMURKUM BİHİ İYMANUKUM İN KUNTUM MÜĂMİNİN QUL BİĂS MA YƏMURKUM BİHİ İYMANUKUM İN KUN TUM MÜĂMİNİN QUL BİĂS MƏ YĂMURKUM BİHİ İYMANUKUM İN KUN TUM MÜĂMİNİN QUL BİĂS MƏ YĂMURKUM إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل بئس ما يأمركم به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 imanukum in kuntum mu'minin kul bi sama ya'murukum bi imanukum in kuntum mu'minin kul bi sama bi imanukum in kuntum mu'minin kul bi in kuntum mu'minin kul bi-sma bi İYMANUKUM İN KUNTUM MÜĂMİNİN QUL BİĂS MA YĂMURKUM BİHİ İYMANUKUM İN KUNTUM MÜĂMİNİN QUL BİĂS MA YĂMURKUM BİHİ إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين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 إيمانكم إن كنتم مؤمنين وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا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 إيمانكم إن كنتم مؤمنين وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم قل بس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين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 Qul in kana t lakum al dar al aakhirat uin dallahı xalı səm min donı nası ftemenıw al mawte in kuntum çadıqin. Qul in kana t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 "Qul in kānat lakum al-dār al-ākhirat ʿin dAllāhi khalṣatam min dūn nās fathman nāw al-mawt in kuntum sādīqin." Qul in kānat dün nâs fe temenûl mevte in kuntum sâdıkîn kul in kânet lekumü'd dâru'l âhiretu 'indallâhi hâlise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 Qul in kana t lakum al dar al aakhirat u in da allahi khalisatam min donin nas fa temenou al moote in دون الناس فتمنو الموت ان كنتم صادقين قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين Qul in kana t lakumu ddar alahehiratu in da allahi khalisatam min donin nasif temenew al mouta in kuntum sadiqin. Qul in kana t lakumu ddar ناس فتمنو الموت ان كنتم صادقين قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنو الموت ان كنتم صادقين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 o falı mı? Tıktılar ne? Albay Allah'ı mı? Qabul ettin kon tum müminin. Ve Allah'a müsaebin بعده وأنتم ظالمون، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناك بقوته واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم.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 ينزل الله من فضله ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب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 دون الناس فتمنو الموت ان كنتم صادقين ولم ما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون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 بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله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 بعده وأنتم ظالمون، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما أتيناك بقوته واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم.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 ناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولم ما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَعُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَعُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِأَسْمَاهُ أَشْتَرَوْا بِهِ أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله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 انتم مؤمنون ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون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 نزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون آباء الله من قبل إن كنتم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 قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولما جاءهم كتاب من عند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 أَيُنزِلُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مهين وإذا قِيلَ لَهُم آمنوا بِمَا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 ''İn كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين'' جاءهم كتاب من عند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 نزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما ورائه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم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 Qul in kanat lakum udarul akhira'tu inda Allah khaliçta min dünün innaas fathamennewu almawta in kuntum sadeqin wala maja ahum kitabun min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 "Qul in kānat lakum al-dār al-ākhirah ʿin dAllāhi khalṣatam min dūn in nās fathman nāw al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 سَلَّاَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُنَ آمِنَةَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ